فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهتدى الله هذه السوره العظيمه سوره التواضع اهتدىها سبحانه وتعالى باخباره ان كل شيء في السماوات والارض يسبح الله جل وعلا اي ينزهه عن النقص والعيب والعجز لأنه سبحانه وتعالى هو الكامل الذي له صفات الكمال من كل وجه يسبح لله يسبح في لفظ المضارع الذي يفيد الحال والاستقبال يسبح لله حالا واستقبالا ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات كلها الناطقة والصامتة لكن هناك شيء نفهم تسبيحه وشيء لا نفهم تسبيحه كل شيء نسبق الله بلغته وقوله ونطقه اللا يرضيه وان كنا لا نفهم تسبيح كثير من المخلوقات كما قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وليس معنى اننا إذا كنا لا نفهم تسبيح هذه الأشياء أنها لا تسبح هي تسبح والله جل وعلا يسمع تسبيحها ويعلمه سبحانه وتعالى وما هذه عامة للعاقل وغير العاقل كل المخلوقات صدق الله جل وعلا ما في السماوات المبنية سبع الطباق ما فيها من الملائكة وما فيها من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هو عالم العلوي كله يسبح الله جل وعلا وما في الأرض أي ويسبح لله ما في الأرض جميع المخلوقات وما في البحار وكل شيء في الأرض يسبح لله جل وعلا بمعنى أنه ينزه الله عن النفس وعن العين بهذا رد على الذين يتنقصون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بالعجز وعدم القدرة على خلق على على البعث عدم القدرة على البعث من الخبور فإن هذا وصف لله جل وعلا بالأجل فهو نزع نفسه سبحانه وتعالى عن ذلك وما في الأرض كذلك ما هذه اسم موصول بمعنى الذي. الذي في السماوات والذي في الارض وهو يشمل كل المخلوقات جميع انواعها ما نشاهده وما لا نشاهده كله يسبح لله جل وعلا وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير لما اخبر سبحانه ان جميع ما في السماوات وما في الارض يسبحوه اخبر انه له الملك جميعه. فهو المالك المطلق لكل شيء وأما المخلوق فإنه يملك ملكا ممنوحا له ومؤقتا، أما ملك الله جل وعلا فإنه دائم وشامل لكل شيء والمخلوق إنما يملك شيئا قليلا وهو ملك مؤقت وملك محار ثم يرجع الملك كله إلى الله جل وعلا له الملك جميعهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من من تشاء بيده الملك سبحانه وتعالى لا أحد يشاركه في ملكه له الملك وله الحمد جميع الثناء له سبحانه وتعالى لأنه المنعم بجميع النعم وما بكم من نعمه فمن الله فالحمد المطلق له سبحانه وتعالى لأن النعم لأن النعم كلها منه جل وعلا ومن عداه فإنه يحمد بقدر ما له من الفضل ولكن الحمد المطلق هو لله جل وعلا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير قادر على كل ما أراده سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فما أراده وشاءه فإنه قادر على إيجاده لا يعجزه شيء ففي هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء أراده وشاءه وأما قوله تعالى فهو على جمعهم إذا يشاء قدير فهذا خاص بالجمع يوم القيامة خاص بحشر الناس وجمعهم يوم القيامة فلا يقال وهو على ما يشاء قدير بل يقال على كل شيء قدير كما وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن من قدرته سبحانه أنه خلق بني ادم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا هو الذي خلقكم ولا أحد ينكر هذا حتى الكفار لا ينكرون أن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم، لا يقولون الله، فالله جل وعلا اختص بالخلق، لا أحد يخلق معه سبحانه وتعالى، هو الخلاق العليم، والذي خلقكم. فمنكم كافر ومنكم مؤمن انقسمتم الى قسمين منكم كافر بالله سبحانه الذي خلقه ورزقه ومنكم مؤمن به سبحانه وتعالى موحد له عابد له فلا شك ان الناس انقسمون الى قسمين كافر ومؤمن وكل من الكفر والايمان مقدر لله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الكفر والايمان وخلق الكفر وخلق الايمان الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو خالق الخير وخالق الشر وخالق الطيب وخالق الخبيث لحكمة منه سبحانه وتعالى منكم كافر بالله عز وجل الذي خلقه ورزقه ومنكم مؤمن بالله عز وجل فالناس اما ان يكونوا من الكفار وان ان يكونوا من المؤمنين ولماذا قدم الكافر على المؤمن خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لأن أكثر الناس كفار والمؤمنون هم القلة التي من الله عليها فالكفر والإيمان خلقهم الله جل وعلا وقدرهما ولكن العباد هم الذين يتسببون بذلك. فالكافر يقفر بإرادته ومشيئته واختياره والمؤمن يؤمن بإرادته ومشيئته واختياره لأن الله أعطى كل قدرته وإرادته واختياره وليس العبد مجبورا على الكفر وليس مجبورا على الإيمان بل هذا يرجع إلى اختيار العبد ومشيئة العبد واراده العبد لأن الله أعطاه ذلك وأقدره عليه وفي هذا تقسيم الناس لأن بعض جهال يقول لا تقسمون الناس لا تفرقون بين الناس الله جل وعلا قسمه فرق بينه فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولا يستوي الكافر والمؤمن عند الله سبحانه وتعالى وعند العقل من خلقه خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير بما تعملون لأنسى أسند العمل أسند الخلق إليه سبحانه وتعالى وأسند العمل إلى العباد والله بصير بما تعملون فهو عملهم الكفر عملهم لأنهم فعلوه باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم والإيمان بعملهم ايضا وكسبهم وإرادتهم بما تعملون بصير يبصر أعمالكم تحركاتكم وسفناتكم لا تخفون عليه سبحانه وتعالى فمهما عملت فإن الله يبصرك في أي مكان ولا تظن أنك تخفى على الله جل وعلا في أي مكان كنت وإن كنت تخفى على الناس فإنك لا تخفى على الله جل وعلا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء والله بما تعملون بما ما به عام بجميع أعمالكم الله بصير بجميع اعمالكم خيرها وشرها ظاهرها وباطنها خفيها وجليها كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى فهو يبصره ويرعاه وهو يعلمه سبحانه وهو يكتبه ويحصير وهو يحاسب عليه يوم القيامه ويجازي عليه فلا تذهب هذه الأعمال سدى أو تنسى بل هي محصات ومكتوبة ومدونة في صحائف أعمالكم الله بما تعملون بصير ثم قال جل وعلا خلق السماوات والأرض هذا تعميم بعد تخصيص هو خلق الإنسان وخلق ما هو أعظم من الإنسان وهو السماوات والأرض لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون خلق السماوات والارض السماوات السبع والارض بالحق لم يخلق السماوات والارض عبثا لا نتيجه له ولا ثمره له وانما خلقهما بالحق وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا لا لتظنوا الذين كفروا فويل للذين كفروا من النوم فالله خلق السماوات والارض بالحق لا بالباطل ولا بالعبث واللعب ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين الله جل وعلا خلق السماوات والارض لحكمه ولغايه لمصالح العباد ولتكون أدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى قدرته فلم تخلق السماوات والأرض إلا لحكم عظيم من صالح العباد وللدلالة على قدرته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ينظرون إلى الأرض ينظرون إلى السماء ولا يعتبرون بخلقتها وعجاهبها ويستدلون بذلك على قدرة الله سبحانه ويشكرونه على فضله وعجسانه وصوركم فأحسن صوركم صوركم فأحسن صوركم أشكالكم الصورة هي الشكل الذي يكون عليه الشيء فصوره الشيء صورة كل شيء شكله الذي يكون عليه كل شيء له صورة وله شكل يختص به وأحسن الأشكال وأحسن الصور هي صورة هذا الإنسان أحسن صورة المخلوقات والدواب هي صوره هذا الإنسان كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقت فسواك فعدلت في أي صورة ما شاء ركبك فلو تعجب لو نظر الإنسان الى صورته وشكله يتعجب من ذلك لكنه غافل حتى عن نفسه وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للممكنين وفي أنفسكم افلا تبصرون صوركم فأحسن صوركم احسن صوركم خصكم بجمال الصوره وجمال الشكل وجمال الخلقه من بين سائر المخلوقات هذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى انظر الى صوره الانسان وشكله انظر الى صور الحيوانات واشكالها تجد أن الإنسان هو أحسن هو أحسن المخلوقات صورة وشكل ثم قال وإليه المصير ليس خلق هذا الإنسان على هذا الشكل العجيب التركيب العجيب ليس عبدا ليس عبدا بل إنه سيصير إلى الله جل وعلا ويحاسبه يجادله لم يخلق لأجل أن يأكل ويشرب على هذه الأرض ويملك ويتسلط ثم يذهب وينسى أبدا هذا الإنسان الذي اعتنى الله به هذه العنايه وانعم عليه هذه النعم وسخر له كل شيء هذا له شان عند الله جل وعلا يصير الى الله يبعثه الله بعد الموت ويجازيه على اعماله وتصرفاته وإليه المصير مصير كل المخلوقين الكفرة والمؤمنين كلهم يصيرون إلى الله جل وعلا المحسن والمسيء كلهم رده إلى الله جل وعلا يعلم ما في السماوات والأرض أما ذكر عموما لما ذكر عموم خلقه وعموم قدرته ذكر عموم علمه سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ما في السماوات على اتساعها وعظمتها يعلمه كله سبحانه لا يخفى عليه شيء ويعلم ما في الأرض يعلم ما في الأرض وما يكون فيه فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه وأما علمه فهو في كل مكان لا يخفى عليه شيء يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون أي تخفونه وما تعلنون أي تظهرونه يستويه علمه سبحانه وتعالى ما يسر وما يعلن علمه محيط بكل شيء يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وهو عليم بذات الصدور بذات الصدور بما في قلوبكم، لا أحد يعلم ما في قلبك وما تسره في نفسك إلا الله جل وعلا عليم بذات الصدور بما في صدور العالم وما يسرونه فيها وما يفكرون فيه وما ينوونه في قلوبهم يعلم ذلك سبحانه وتعالى فيجب على المسلم أن يحسن نيته وقصده وتفكيره لأن الله يعلم ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى وأن يحسن النية والقصد ثم قال جل وعلا مذكرا لعباده مذكرا لنا أحوال من كذب من العمر ذلك وكفر بالله عز وجل ماذا حل به ألم يأتكم نبأ الذين أي قد أتاكم هذا استفهام تقرير استفهام تقرير ألم يأتكم أي قد أتاكم نبأ الذين أي خبر خبر الذين من قبل وصل إليكم أخبار الأمم الماضيه حتى كأنكم تشاهدونها مما قصه الله عليكم في كتابه وما تتناقلونه أنتم فيما بينكم وما تشاهدونه من آثار العمم الماضية مساكنهم وأعمالهم وآثارهم في الأرض هذا يدلكم على أحوال الأمم الماضية وأن الله قد أحل بها العقوبة فخذوا حذركم ان يحل بكم ما حل بهم والسعيد من وعظ بغيره ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم من عامل قوم نوة وعاد وثمود وأخبار الأمم الماضين فتعتبروا بذلك ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم فتحصل لكم العبرة والعظة فهذا فيه الحث على أحوال الماضين والتعاوى والاعتبار لآثارهم مع أنهم كانوا أشد منكم قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلا تامنوا أن يحل بكم ما حل به الم ياتكم نبأ الذين من قبلكم نعم فذاقوا وبال أمرهم نبعوا الذين كفروا من قبل نبعوا الذين كفروا من قبل كفروا بالرسل فذاقوا وبال أمرهم أذاقهم الله عقوبته وهذا بسبب أعمالهم ما ولهم الله فذاقوا بال امرهم ولهم عذاب اليم هذا في الدنيا ذاقوا بال امرهم في الدنيا مما حل بهم من الهلاك والدمار وخراب الديار ولهم عذاب اليم في الاخره فاحذروا ان يصيبكم مثل ما اصابهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب لي السبب ذلك بأنه أي بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالبراهين والأدلة الواضحة الدالة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فكل الرسل جاءوا بهذا الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا كفروا بالرسل كفروا بآيات الله فاحذروا أن تكفروا برسولكم وأن تكفروا بآيات ربكم فيحل بكم ما حد به فقالوا أبشروا يهدوننا أبوا أن يطيعوا الرسل ويستجيبوا لهم وقالوا ليس لهم فضل علينا هم من جنسنا ومنا فليس لهم علينا فضل ولماذا يخصون بالرسالة دوننا مع أنهم مثلنا أبشروا يا دوننا تكبروا والعياذ بالله على رسلهم ويريدون أن الله يرسلهم مثل ما أرسل هؤلاء أو أن ينزل عليهم ملائكة نزل عليهم ملائكة قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا ما نؤمن بخبر ناس مثلنا بل اما ان نرى الله ونشاهد الله وانما نرسل لنا ملائكه اما ان نرسل لنا بشر فهذا لا نستجيب له تكبرا و... وعنادا وهذا من العجيب أنهم يست... يستبعدون أن تكون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبادة للحجر يعبدون الأشجار والأشجار وهي وأما الرسالة الرساله يستبعدون أن تكون في البشر أبشروا يعدوننا استنكار هذا استفهام استنكار منهم وقالوا واجهوا الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا لكن أجابهم ان نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وأيضا من حكمته جل وعلا أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم فلو جاءهم رسول ليس منهم أرى الله هذا ما نعرفه ولا نصدق هم دائماً وآبداً يرسلون على الكفر. وامن اقتراحهم أن يكون الرسول من غير جنس البشر انما هو من باب إنما هو من باب الكبر والتعنف، والا حتى لو جاءهم رسول لا يعرفونه نقالوا قالوا هذا ما نعرفه ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون لكنهم من باب التعنف والكبرياء ورد الحق يقولون هذه المقالات أبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا كفروا بالرسل وتولوا عنهم اعرضوا عنهم ولم يقبلوا عليهم ولم يلتفتوا لهم واستغنى الله استغنى الله سبحانه وتعالى عن عبادتهم له لأنهم إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ولو آمنوا كلهم جميعا ما زاد ذلك لملكه شيئا وإنما هذا يرتع للعباد كفرهم ضرره عليهم وطاعتهم نفعها لهم كفروا وتولوا واستغنى الله استغنى الله عن عبادتهم ولم ينقصوه شيئا كل الامم التي كفرت والاجيال التي كفرت ما نقصت من ملك الله شيئا فملك الله هو هو لم يتاثر وانما ضروا انفسهم وجنوا على انفسهم استغنى الله والله غني حميد الله جل وعلا غني عن خلقه لا يأمرنا بالعبادة لحاجته إلينا وإنما يأمرنا بالعبادة لمصلحتنا نحن لأن مصلحتنا في عبادة الله ومضرتنا في الكفر بالله عز وجل أما الله جل وعلا فإنه غني الغنى المطلق الذي لا ينقصه شيء كفر الناس أو آمنوا فغنى الله كام جل وعلا حميد معه فهو حميد محمود سبحانه وتعالى على أقداره وأفعاله وتدبيراته هو محمود على كل حال وعلى كل شيء سبحانه وتعالى مقال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الكفار البعث ومنهم الكفار الذين بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم انكرون البعث لأنهم يقولون كيف إن الإنسان إذا فني صار تراب كيف يعود من جديد كانهم يعجزون الله جل وعلا الله على كل شيء قدير الذي خلقهم اول مره خلقهم من عدم اليس قادرا على أن يعيدهم قادر من باب اولى هو قادر من باب اولى الذي خلقهم أول مره قادر على الاعاده وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سبحان الله لم يتعجبوا من ايجادهم في الاول من غير شيء وانما يتعجبون من اعادتهم ايا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ترابا وعظاما رفاة إلى آخر ما يقولون أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة وهكذا يظنون أن الله لا يقدر على اعادتهم من التراب في خلقهم كما بدأها الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما ليس قادرا على ان يخلق هذا الإنسان ويعيده الذي بدأ خلق هذا الإنسان ليس قادرا على اعادته بلى وهو أهون عليه سبحانه وكل شيء عليه هين لكن هذا في نظر العقول في نظر العقول هو أهون عليه سبحانه وتعالى وإلا فهو قادر على كل شيء زعم الذين وزعم كلمة زعم تدل على الكذب أي أنهم كذبوا في قولهم ومطية الكذب هي الزعم زعم الذين كذروا الليبان دل هذا على أن من أنكر البعث فهو كافر لأن الإيمان بالبعث هو احد اركان الايمان السته تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الاخر تؤمن بالبعث فمن لم يؤمن بالبعث فانه كافر بالله عز وجل زعم الذين كفروا ان أن لن يبعدوا لن نافية أن هذه مخففة من الثقيلة أنهم أصلها جعبا الذين يتضعوا أنهم لن يبعثوا ثم خففت فصارت أن لن يبعثوا ولن نافية للمستقبل لن يبعثوا يوم القيامة كما اقبرت الرسل بذلك الرسل كاذبون في نظرهم قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم قل بلا بلا تبعثون هذا نقض للنفي لن يبعثوا لن يبعثوا هذا نفي نقضه الله بقوله قل بلا يا للنبي لتبعثن ثم لنبعن بما عملتم قل لا وربي اقسم امره ان يقسم به سبحانه انه يبعث قل لا وربي لتبعثن وهذه احدى الايات الثلاث التي امر الله بها رسوله ان يقسم على البعث الاولى في سورة يونس في قوله تعالى ويستنبهونك حقه عن البعث قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين والثانية في سورة سبب في قوله تعالى وقال الذين كبروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب وهذه هي الآية الثالثة قل بلى وربي لتبعثن واللام على القسم قل بلى وربي لتبعثن هذا تأكيد ثم لتنبؤن بما عملتم الحكمة من البعث والنشور هي الجزاء على أعمالكم في الدنيا الاعمال التي عملتموها في الدنيا وسرحتم وعملتم الشرور والجرائم والخبائف والكفر تظنون أنه ينسى ويذهب وأنه انتهى ويذهب لا تتنبعن بما عملت وتجازون عليه وذلك على الله يسير البعث يسير على الله وإن كنتم تظنون أنه مستحيل في حقه سبحانه فإنه يسير سهل عليه لأنه لا يعجزه شيء فامنوا بالله آمنوا بالله ما دام الأمر كذلك وانقطعت حجتكم آمنوا بالله صدقوا واعبدوا ربكم واستعدوا لهذا الأمر لأنه لم يبقى لكم حجة ولم يبقى لكم شبهه لم يبقى إلا أن تستعدوا لهذا هذا البعث وهذا اللقاء والايمان بالبعث يقتضي العمل له أما الذي يؤمن بالبعث ولا يعمل له هذا ما يستفيد شيئا فآمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رسول ما رسوله أضافه إليه لأنه رسول الله حقا لا يقوله إلا الصدق ولا جاءكم إلا بالحق من عند الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا النور القرآن لأن القرآن نور نور يضيء الدنيا ويقرب الله به الناس من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإيمان من الشرك إلى التوحيد من المعصية إلى الطاعة من الظلال إلى الهدى فالقرآن نور ولكن جعلناه نورا نهديده من نشاء من عباده فالقرآن نور هو النور الحقيقي وما عداه فهو ظلمات بعضها بعض، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا هذا في دليل على أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود والله بما تعملون خبير خبير بأعمالكم لا تظنون أنها ستهمل أو تضيع وأن ما قلتم وفعلتم وكذبتم أنه سيجاب وينسى ابدا ستواجهون به يوم القيامة لأن الله قدير به وبصير به وعليم به لو نسيتموه فإن الله لا ينسى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد قال والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أحسى عليكم إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الكافر يسبح لله تعالى ولكن يقال بأن تسبيحه حالي لا مقالي الله جل وعلا قال وإن من شيء إلا يسبح لحمه الكافر ينزه الله بقلبه وعقله وإن كان ينفر ذلك بلسانه الكفار ترهون في قلوبهم بصدق الرسل وبصدق الكتب ترهون بذلك في قلوبهم ولكن يمتنعون من إظهار ذلك عنادا وتكبرا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل قال صاحب تفسير الجلالين في معنى قوله تعالى يسبح لله قال يسبح اي ينزه واللام زائدة فما حكم قول إن كذا في القرآن زائد وهل يجوز ذلك في القرآن الكريم لا يقال زائدة وإنما يقال للتاكيد اللام مزيدة للتأكيد نعم شكراً عليكم الوالد يقول السائل يتردد على ألسنة بعض الناس قولهم شاءت قدرة الله كذا أو شاءت عناية الله كذا فما حكم هذه المقولة هذا لا يجوز وقد نبه عليها أكثر من مران لا يسند للصفة شيء من الأفعال وإنما تسند الأفعال إلى الله جل وعلا فيقال شاء الله كذا اراد الله كذا وأما الصفة فلا يسند إليها شيء نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل لماذا سميت سورة التغابن بهذا الاسم وهل النور اسم لله تعالى لأن جاء لأنه جاء فيها يوم يجمعكم في يوم الجمع ذلك يوم التغابن سميت السورة بهذا الاسم لوجود هذه الكلمة فيها لوجود هذه الكلمة فيها مش باجه السؤال يقول أحسن لكم النور من أسماء الله نعم الله من أسماء النور ومن صفاته النور نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل يقول بعض الناس الناجح هو الذي يخلق جوا من الجدية ويقول بعضهم وخلقنا روح التفاهم بينهم فهل يصح نسبة الخلق إلى أحد من الناس إذا كان هذا خلقنا الناس هذا خلق جزئي خلق جزئي هذا خلق جزئي وتخلقون إذك خلق جزي أما الخلق الكامل والعام هو لله جل وعلا والخلق هو التقدير الخلق هو التقدير نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى والله على كل شيء قدير يقول هل قدرة الله تعالى عامة على المستحيلات والممكنات ليس على الله شيء مستحيل كل شيء ممكن في قدرته سبحانه وإنما المستحيل بالنسبة لمخلوقين نعم أحسن الله إليكم الوارد يقول السائل يقول بعض الناس العبد مخير ومسيط ويقول بعضهم هو مخير لا مسير وبعضهم يعكسها ثم في, في ذلك صحيح الأول انه مسير ومخير من حيث المقادير والمصائب والأمراض والأرزاق و... فهذا هذا مخ... مسير فيه ليس له فيه قدر أما من حيث الأعمال والطاعه والمعصيه والكسب فهو مخير في ذلك نعم فهو مسير ومخير نعم السلام عليكم سباحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته يقول ما المعنى الصحيح لهذا الحديث الحديث على ظاهره على صورته أي صورة الرحمن يعني في بعض الروايات على صورة الرحمن بمعنى أن الإنسان سميع بصير له صفات والله جل وعلا سميع بصير له صفات لكن مع الفرق بين الخالق والمخلوق في أسمائه وصفاته نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هذا القول صحيح أن معية الله تعالى مع عباده المؤمنين معية ذاتية لا ليس الله مختلطا بخلقه معية ذاتية يعني أنه مختلط بخلقه تعالى الله عن ذلك هذا قول الحلوليه لكنه معهم بعلمه معهم بعلمه وإحقاقته ونصره وتأييده لا أنه مقتلك بهم نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من يقول للآخر من يقول للكافر الآخر ولا يصرح بأنه كافر هل مخالف لما جاء في القرآن من أن الله نكر الكافر والمؤمنين والعصاة والمطيعين والمحسنين والمجرمين الله فرق بين عباده بافعالهم وصفاتهم والذي لا يميز المؤمن من الكافر هذا مكذب لله ولرسوله وللعقول مقتضى العقول فلا بد ان يقال للكافر كافر ويقال للمؤمن مؤمن والناس تقسمون الى مؤمن وكافر خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى ألم يأتيكم نبا الذين كفروا من قبل يقول هل يدخل في هذه الآية كفار قريش وما حل بهم يوم بدر بالنسبة لنا نعم هذا بالنسبة لنا هم من قبلنا. اما أما بالنسبة لهم فالمراد ذلك الأمم السابقه لهم كعاد وثمود وقوم إبراهيم نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل كل شيء مقدر حتى الكلام العادي الذي نتكلم به والأفعال الصغيرة التي نفعلها على مقتضى العاده نعم كل شيء هو مقدر كل شيء هو مقدر لا يجري في هذا الكون من شيء الا وقد قدر الله أنه سيكون وسيحصل لا بد ان تؤمن بذلك نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل بعض الناس إذا نصحته بالتوبة من الدم يحتج بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى إلا المجاهرين ويقول طالما أني لم أجاهر بالمعصية فلا حرج علي فهل حجته صحيحة؟ حجته باطلة لأن الله أمرك بالطاعة بالسر والعلانية في ترك المعصية في السر والعلاني. لكن حديث كل امتي معافا إلا المجاهرين معناه أن المجاهر لا يفرق وإنما يوخذ وينكر عليه ويؤدب أما المختفي والمستتر فهذا لا يفتش عنه هذا لا يفتش عنه نعم نحن لم نؤمر بكفتيش على الناس ما يخفونه إلا إذا كانوا يغمرون شرا ويبيتون شرا فإنه لا بد من كشفهم وكشف مخططاتهم ولا بد من القضاء على أكارهم أما إنسان ما له عادة ولا أسافقه وإنما وقع في بعض الهفوات ولم تظهر لم يظهر معصيته فهذا لا يتابع ولا يتابع بل ينسف ويوعب ولا ي... ويصر عليه لا يشهر عند الناس نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يؤخذ من قوله تعالى والله بما تعملون بصير إثبات صفة البصر لله تعالى أو إثبات العين لله تعالى بلا شك إن يثبت لله بصر من قوله والله بما تعملون بصير يبصر ما ليصدر منا ويراه سبحانه وتعالى نعم يقول احسن عليكم وهل تثبت العين لله تعالى ثابت في غير هذه الايه ثابت في غير هذه الايه نعم ولتصنع على عيني اي بمراى مني وبحفظ مني تجري باعيننا سفينة نوح اي بمراى منا وحفظ منا نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد آه. إن ربكم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور نبيه وسط الله بالعينين نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح القسم بحياة الله فيقال وحياة الله نعم ماذا سبيل هذا لأن حياة الله صفه من صفاته والإقسام بالله أو صفه من صفاته جائز نعم الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم زيارة آثار قوم صالح لغرض الاعتبار أما السغر إليها وقصدها هذا غير مشروع ولا يجوز وأما إذا مر الإنسان بها ذاهبا لغيرها وإنما مر بها في طريقه فنبس أن ينظر فيها للاعتبار لا للتعظيم والاعجاب بحضارتهم و وانما للاعتبار والاتعاظ قال صلى الله عليه وسلم لما مر بديار قوم تموت قال لا تدخلوها الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابه فالذي يمر بها وينظر فيها للاعتبار والاتعاظ هذا لا باس به لان فيها عفره فيها عظه اما الذي يمر يسافر لها أو يدخلها بإعجابا بها فهذا ليه ليه؟ لا يجوز. نعم حسنا الله إليكم الوالد يقول السائل هناك بعض الدعايات التي تروج بين العامة أن القيامة ستكون بعد كذا من الزمن ويحددون وقتها فهل الذي يصدق مثل هذه الدعايات يكفر؟ نعم هذا من إدعاء علم الغيب وعلم الساعة بالذات الله جل وعلا لم يقبل به او يطلع عليه نبيا من أنبياء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل اما يطلع على هذا عنده علم الساعه ولا يعلم متى تقوم الله سبحانه وتعالى فالذي يدعي انه يعرف وقت قيام الساعة هذا مكذب لله ولرسوله نعم نسال الله اليكم السماحه الوالد يقول السائل ما حكم قراءه سوره الفاتحه للمأموم في الصلاة الجهرية في سكتات الإمام مشروعة أما والإمام يقرأ هذا يجوز قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم بقراءتها في شرح أسماء الله تعالى الحسنى وليس فيها تأويل للصفات كتب كثيرة وأقربها القرآن الكريم متضمن من كثيرا من أسماء الله وصفاته كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أسماء الله وصفاته وفيها مؤلفات فيها مؤلفات في الأسماء الفسنة ولكن لا يكفي انك تقراها دون أن تقرأها على أحد العلماء سيبين لك معانيها نعم شكرا الله الوالد يقول السائل أنا إمام مسجد وأرغب في قراءة مختصر تفسير البغوي على جماعة المسجد وقد قدم فضيلتكم لهذا الكتاب المختصر وما رأي فضيلتكم بين المختصر وبين تفسير الشيخ السعدي رحمه الله علما بأن جماعة المسجد أغلبهم عوام. كلاهما طيب كلاهما طيب أو تفسير ابن كثير كلاهما طيب على منهج الصلاة نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل أنا من بلاد السودان مقيم بالمملكة وأعطي أحد الإخوة السودانيين هنا مبلغا من المال بالريال السعودي ليحولها إلى أهلي في السودان بالجنيه السوداني هل في ذلك بأس نعم هذا فيه قال يعني هذا صرف بيع العمله بالعمله هذا الصرف والصرف لا من التقابض في المجلس العوض والمعوض لا من التقابض في المجلس فاحسن شيء انك تشتري جنيه السودان من هنا روفل للسودان نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحنا بالانامل فانهن مستنطقات هل يؤخذ منه تحريم التسبيح بغير الأنامل؟ لا لا يأخذ منه تحريم التسبيح بغير الأنامل يجوز التسبيح للحصاء وكانت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها تسبح تعود للتسبيح للحصاء ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يجوز إحصاء العد بالحصى أو أو بالأصابع. نعم. ولكن الأصابع أفضل. نعم. الحسّ الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل أم زوجة أبي الثانية تكون من محارمي؟ أم أم زوجة أبيه الثانية؟ لا ليست من محرم. هي جنابية. لكن بالنسبة لأبيك، بالنسبة لأبيك هي من محرمي. <تصفيق> نعم طعب السؤال يقول احسى الله اليكم هل أم زوجة أبي ثانية من محارمي ام زوجة ابيك نعم صلى زوجة ابيه الثانية ام زوجة ابيك الثانية ليست من محارم بل هي نبيه لنك نعم احسى الله اليكم الوالد يقول السائل ما حكم الانتساب الى غير الاب من اجل المعيشة وليس من أجل الانتساب الكلي والانقطاع عن النسب ما حكمه يقول احسن عليكم ما حكم الانتساب إلى غير الأب من أجل المعيشة حرام لا يجوز الانتساب إلى غير الأب لأي غرض كان من الأغراض وملعون من يفعل ذلك لا يجوز الانتساب لا. الى غير يالي قال الله جل وعلا أدعوهم يا أبائي عند الله فلا يجوز الانتساب إلى غير الأب لغ... لغ... لأي غراب من الأغراب نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل التأمين الصحي لازم على كل مقيم فما حكم الاستفادة منه علما بأن تكاليف العلاج باهظة وقد تستغرق كل مرتبي التأمين يسأل عن التأمين الصحيح. التأمين الصحي التأمين بين جميع عنواع التأمين التجاري الذي يقصد منه الاستثمار حرام لجميع أنواعها الصحي وغير الصحي ولكن إذا أجبرت عليه تدفع على أنه ضريبة ولا تستفيد منه تعالج على حسابك تعالج على حسابك نفسك وأولادك تعالجهم على حسابك ولا تعالجهم من أموال التامين لأنها أموال الناس أموال الناس لا تحل لك نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل بعض من يعظ الناس في أثناء الموعظة يستدل بآية ويرتلها ويجودها فهل جرى على ذلك فعل السلف؟ لا فالترثيل إنما يكون في التلاوة أما للاستجلال والاستشهاد فلا ترتلوا الآية وإنما تقرأ عاديا نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل ما هي مراتب القدر الأربعة وهل يتغير ما في اللوح المحفوظ مراتب القدر الأربعة معروفه العلم علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها يعلم ما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ المرتبة الثالثة المشيئة مشيئة الأشياء المكتوبة مشيئة إيجادها وخلقها المرتبة الرابعة خلقها ويجادها هذه مراكبة القضاء والقدر التي يجب الإيمان بها ولا يغير ما في اللوح المحفوظ نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد تقول السائلة امرأة كانت نفسا ثم طهرت وصلت ثم بعد فترة أساء الحيض مرة أخرى ثم بعد ذلك ظهرت وصلت ثم بدأ يخرج منها دم منقطع فما الحكم في ذلك؟ النفاس في أثناء الأربعين إذا انقطع دمها انقطاعا كاملا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم في فترة الانكتاع. فإذا عاد عليها الدم خلال الأربعين فانها تترك الصلاه والصيام وتعتبر نفسها نفسا الى ان تكمل الاربعين فاذا كملت الاربعين انتهى النفاس نعم نعس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل وما صامته وصلته اثناء النقى والطهارة صحيح لا تعيده نعم نعس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل قال الشيخ البهوثي رحمه الله في كتابه الروض المربع عن النية قال لغة هي القصد فعلق عليه الشيخ بن جاسم رحمه الله في حشيته قائلا ومنه قالت العرب نواك الله بحفظه أي قصدك والسؤال هل يوصف الله تعالى بأنه ينوي قصد الشرع بأنه قصد قصده الله واراده وأراده بذلك لا معنى فيه تعبير بالمعنى نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل هل ثبت أن الله تعالى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش ورد هذا وذكره من النونية لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو تفسير المقام المحمود الله أعلم بذلك نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل كتابة الملائكة لما يهم به الإنسان من حسنة أو سيئة هل يؤخذ من هذا أن الملائكة يعلمون بما في قلب الإنسان من الإخلاص وغيره لا أعلم ولا أدري أن الملائكة تكتب ما يهم به الإنسان إنما الملائكة تكتب ما يقول ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد وتكتب ما يفعل يعمل تكتبه الملائكة أما أن تكتب ما في القلب فلا هذه أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل جماعة يصلون الفجر فدخل شخصان مع الجماعة ولم يدركا الركوع فلما سلم الإمام أكمل الصلاة فقال لهما شخص انويا الصلاة سنة ثم صلوا الفريضة فهل يجوز هذا الفعل بعد السؤال يقول أحسن الله إليكم جماعة يصلون الفجر فدخل شخصان مع الجماعة ولم يدركها الركوع فلما سلم الإمام أكمل الصلاة فقال لهما شخص أنويا أن الصلاة سنة ثم صلوا الفريضة فهل يجوز هذا الفعل هذه فتوى خاطئة لأن النية ما تكون بعد الفعل قال له صلى وانته ما يقول له من يوها نافلة وانتهت هذه ناحية الناحية الثانية أن هذا غلط فإذا دخلوا مع الإمام ولو في التشهد لا فيه فإنهم إذا سلم يقومون ويأتون بما سبقوا به من الصلاة بما سبقوا به من الصلاة ويكون غيرا وليس ماما نعم أحسن الله إليكم سباعة الوالد يقول السائل يفتي بعض الناس بجواز لبس البناطين ويقول إنها صارت من لباس المسلمين فليس فيها تشبهم بالكفار فهل هذا صحيح؟ هذا يختلف باختلاف البلاد فإذا كانت عادة البلاد لبس البناطيل ولا يلبسون الخياط، فهذا لباسهم أما إذا كان عادة البلاد لبس الخياط فلا يتحولون عنها إلى البناطيل لأن الخياط أحسن من البناطيل فلا يتحولون من لبس الخياط إلى البناطيل؟ نعم. السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو ضابط الجمع بين الصلاتين في المطر وهل يجوز الجمع أثناء هبوب الريح الشديدة والغبار؟ المطر الذي ينزل أثناء الصلاة في الطريق يجب للخيار ويجمع من أجلهما إذا انقطع المطر فإنها لا تجمع الصلاة إلا إذا كان في العرض وحل طين وذهب بينك وبين المسجد وأما الريح الريح رصفها بأوصاف ما هو كل ريح ريح شديدة ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة اذا توفرت فيها أنها شديدة وأنها باردة وأنها في ليلة مظلمة فهذا يجمع من أجلها عند جماعة من اهل العلم وأما إذا لم تكن كذلك فلا يجمع من أجله، وأما الغبار فلا يجمع من أجله، ولا أحد من السلف أو من السابقين جمعوا من أجل الغبار، ولا ذكرونه من أسباب الجمع. نعم. صلى الله عليه وسلم أت الوالد يقول السائل هل القذف يكون بالاتهام بالزنا أو اللواط، أم يشمل الاتهام بشرب الخمر وما النساء؟ القذف الذي يوجب الحد هو. الرمي بفعل فاحشة في قبول أو دبر وأما شرب الخمر والمعاصي الأخرى هذه لا تسمى قدفا هذه لا تسمى قدفا وإنما, وإنما تسمى اتهاما نعم صلى الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل بغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسبهم هل هو نفاق أم كفر نفاق بلا شك أنه نفاق وأما الكفر فإذا كانوا يبرضون الصحابة لأجل دينهم فهذا كفر، أما إذا كانوا يبرضونهم لأجل أشخاصهم بغض شخصي لا ديني فهذا كبير من كبائل الذنوب. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا عاهدت الله تعالى على شيء مثل قولي وعاهد الله أن لا أفعل هذا الشيء ثم نقض ذلك العهد فهل في ذلك كفارة نعم هذا يمين العهد يمين فإذا عاهد الله لا على شيء، ثم فعلته ووجبت عليك الكفارة. فعلته متعمدا ما لو فعلته ناسيا أو مكرها ليس عليك نعم أحسنا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم إجراء عملية استئصال لبعض المعدة لتخفيف الوزن للحاجة ما أدري إذا يسأل عنه الأطباء إذا قرر الأطباء أنه مخيد وأنه يجل ضررا ومرضا من الإنسان هذا سبيل ذلك نعم أصلي لكم صباح الوالد على سامي من فرنسا يقول أنا أعمل في مطعم يبيع المأكولات المباحة شرعا وفي وإذا دخل الخطيب لصلاة الجمعة نغلق المحل ونذهب إلى أقرب جامع للمطعم. ولكن الخطيب يدعو إلى بدع مثل بدعة المولد النبوي فهل يجوز أن ننهب إلى هذا المسجد علما بأن مدير المطعم يجبرني وإلا سيفصلني إذا كان هناك مسجد قريب وليس فيه الدعوة إلى البدعة أما إذا لم يكن إلا هذا المسجد فصلهه ولا تترك الجماعة أو الجمعة مع مناصحة الإمام وبيان هذا بدعة ولا يجوز الدعوة إليها نعم بسم الله الرحمن الله تعالى وعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله